بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنح رسلا اولي مثنى وثلاث ورباع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 أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأني توفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك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 وعمله فريه حسن فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من وَلَا ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من وَلَا ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات انثى شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر أخرين وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصيد وما يستول أعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستول أحياء ولا لموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذيد وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جيئتهم رسلهم جيدا أتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجاره يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولولو ولباسهم فيها حرير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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجِئَ أَكْمُنَ الذِّكْرِ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 أرض أن تزولا ولئن زالتاء أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جيئهم نذير ليكونن أهدي من إحدى فلما جاءهم نذير ما زيدهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيء الا بيهله فهل ينظرون الا سنه الاولي فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرًا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولاكي يؤخرهم ولاكي يؤخرهم إلى أجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم يس والقران الحكيم